ووجوه يومئذ باسرة سظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِينِ مَسَاقُ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّئُونَ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 فاجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى